الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه المادة الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله العمين وعلى آله وصحبه العمين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى عبد الدين وبعد في مادة في السيرة ما ذلناه واصل الحديث في سيرة نبا تلم من كتاب ومع راوند صار انواع في سيره النبي المختار وانتقلنا للمولد اي استاقل مصنف المولد ولد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشعب بشعب من بني هاشم في مكه صبيحه يوم الاثنين التاسع ويقال الثاني عشر في شهر ربيع الاول عام 2000 والتاريخ الاول اصح بالنسبه لهذه العباره طبعا يعني جهومه جدا لانه طبعا كتب السيره لما تكلمت عن المولد يعني ذكر المؤرخون اقوالا مختلفه والله والمؤلف ذكر ذكر قولين من الاختلاف الوارد يعني ذكر انه ولد في يوم 9 من يعني هو في في شهر ربيع ربيع الثاني ربيع الاول وذكر انه ولد يوم 12 من ربيع الثاني بهذا الخلاف ان شاء الله كده اصلا في اختلاف اكثر من كده لان ده في ربيع الثاني ويقال انه في رمضان وقيل اكثر من يعني ثلاثه واربع اقوال وهذه المساله يعني في سيرته مهمه جدا التقى عندها بالنسبه للرد على اهل الزيت والضلال اهل العيب الذين يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه واله وسلم طبعا اهل البدع بيهتفلوا بالميلاد ويحصونا يعني في مقام الاحتفال يقول ان يحصونا يوم اثناثر بالربيع الاول مع تحرير الخلافي عنه وهم يعلمون ذلك انه يعلمون ان السيرة النبوية كل السيرة النبوية اختلفت في في يوم ميلاده واذا واذا ثبت ذلك فقد الاحتفال به اما ان يكون عباده العباده لا اختلاف عليها اصل اذا كان عباده وهي قول ذلك اقول لك انه ده عباده وقربه الى الله عز وجل ولو تم الاحتفال في هذا اليوم وتسمع الكلام ده في التلفزيون وخده والرادي اما تزيق الضلال ويابج منه التضريب وكده كده اقول له ولا والاختلاف وارد معناها الخلاق لو كانوا عباده لبقت له ظيره لانه العبادات عندها مواقيت زمنيه متفق عليها اشهر الحج عباده مضبوطه اشهر اشهر الصيام مضبوط بالنص المساله بتاعه العيد الافها مضبوط برضه وعلى هذا القياس فكر انت يا ذاتك بالنسبه لهؤلاء الناس بتنزيمهم بما في كتب السيرة تنزيمهم بما في كتب السيرة من شنو من نوع الاختلاف التي وردت في بلادي فابقى المسألة اللي لو كانت عبادا انا لم تستطعها فالمسألة مسألة بتاعة غيب وبدع واخوة وامزجة اكثر من كونها تكون محبة للنبي صلى الله عليه وسلم كما يعني يطلق بذلك هؤلاء زورا رضو الثالث هذا كل حال قال وكانت قابلته اي داوته الدائرة التي قامت بتوليده الشفاء بنت عمر وهي ام عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عز الدائرة طبعا قال لي اه مساء الدائة دي وظيفة قديمة طبعا معروفة اليوم لها ومن بدري يا اقول طبعا المسواني الى اللي تقوم تقوم بهذا العمل يعني مساء التوليد من بدري يعني هي موعة يعني ما كان في الاجل بيولد ليه وبلد يبتعين لي الليل ما هو بيولده يا اقول يتولدها بعدها يا باسل برما بيطال ما في داعي يجادو غريب دماجوطه دما انطلقت من لا الا غريب يعني ما شفته ف عشان فيك تتعين الامه الى الى من يعمل بهذا كبقال ابن عبدين في الحاجه ولا يجود لو ان يملى المرعى ان تعمل قابله اذا تعين ذلك عليها لحاجه الامه لهذه المهنه بالذات يعني لانه لازم اصلا شيء سنه لازم مرسل سنه مساله كونيه وبعدين في باب الواجب الكفائي يعني لازم تكون في واحده يعني او اكثر من ذلك تقوم بهذا العمل بدلا عن شوم على رجل لانه هذه مهمتها فالدائ كانت والقابله هي يعني ام عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه واسمها شفره بنت عمرو واضح ولما ولدت امر خرج بن معينن اضاع له قصور الشام والحديث واضح وصريح طبعا دوارد في الحديث انه الحديث صحيح وهو ده كله بيجي قال لي في باب الشبايل والمعجزات ما ما مشكله هو طب خرج نور يستمدلوا بيها القصوف على ان البعث السلم هو اطل النور وقلوا ايجوا منك الحديثة وده ما قال نور دلالة علي انه نور لقد تلك خرج منها نور لقد ما قالت لك الرسول ذات نور وذاته ما قال نور لقد قال ليه كل مغالب خرجت منها نور لكن ما قال ليه كلام ما قال نور عشان تخد له بكلام زينا اه تعداد تقربه عقيدة فيها هلو وفيه مخالفه لصريح شنو لصريح النصوص التي دلت على على بشريته قلت انما انا بشر مثلكم روحا الى انما الهكم اله واحد الى اخر فده كله في باب يعني المعجزات والشمائل فلذلك وعثر الى جده عبد المطلب تبشره بولادته صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجد طبعا ابو المطلب رسل لهم وابشرو بالولاده بتاعته بعث لهم طبعا من بدري الناس بتعرف مع يسر ما يسر وما يسر به الانسان في رساله البشاره طبعا وبشرناه بما لقد يعني اسحاق يرو يعقوب ادشره بال في دليل عليهم البشاره بما يسر يعني الاخر بتمثل عباده هي يقع بذاتها يعني يعني ايه ذات شنو عباده المتاعيه والسام دي جالها شنو جالها يعني عباده وبدل ما مثلا في قصه الثلاثه الذين يعني حلفوا لما نزلت التوبه بالنسبه ليه تاب فبشرهم بتوبته فخلع له شنو؟ الداء ف فبشر وما يبشر به المسلم اللي هو بساله نعمة الدرية كنعم من النعم العربيه والمال والبنون نية الحاكم الدنيا فبشر يعني اللي هو جده عبد المطلب ف فلذلك قال فجاء مستبشرا مسرورا وحمله فادخله الكعبه كانوا يدوروا الكعبه لانه كان صاحب الكعبه طبعا زي ما هو معروف انه يعني كانهم مسادات البيت بتضرفوا وما كانوا مفاتيح يدخلوا بيزور الحجاج ويقوموا بمضافه الكعبه والكعبه طبعا سميت الكعبه لهيئتها لشكلها والعرب جاب كل مربع يعني شنو كعبه يا جسيمه الكعبه على على جنو على طرداتها على هيئتها فدخله ودخل به الكعبه فدخله الكعبه وشكر الله شكر الله ودعاه داب د جاء جدو ابو المطلب وده كله برضه ما ما ما يخرجه من كونه مشرك يعني يعني ما يقول يعني كونه مشرك ليه من كتير من الناس تاخويه انه مجرد الاعتباره وجود وجود الخالق وصور بعض العبادات اليه خلاص وجود بعض هذه البحوش اربع عشره فابو قيص كان يعمل يقبل وجود الخالق والدره والحيوان ويبجله ويصلي عليه ولكنه اشرك بالله عدد رجال قالوا سماه محمدا وجاء ايحمد وتكلمنا في مقدمه الشيره عن اسمه ار ما عاد اتكلمنا ولا ما اتكلمنا اتكلمنا على اتكلمنا على اسماه وانه قال انا محمد الا احمد والفرق بينهما ان محمد هو هو شنو؟ يا من يحمد واحمد ما يحمد فهو ابو محمد اكثر من يحمد سواء كان ذلك من الخالق او المخلوق يعني فالخالق اللي جل جلاله يحمده واسمي عليه وبالتالي شروعه الصلاه ان الله وملائكته الى اخره وال وامته تحمد يعني وتثني عليه زي ما هو معروف وهو اكثر الناس حمدا لله سبحانه وتعالى وعق عنهم وختمه وقيل انه مرن مخطوطه ولكن الحديث برضه ده راجع عبد القاوي فيو فيو موجودة الحديث في بعض الأسئلة والكلام يعني بيتلقى في الاخلاق قديم وما في الظلامة يعني لكن هذا المعروف انه هو اخوة ختنه وعندما يقول لك قولت مختول وما بقى قولت مختول ها تالي بيجنو والشيخة في فركة وانت الرباب ما نقضي في فركة انت ما تخلينا مع الرزولة في فركة والرزول ما عنده في فركة ده قولت مختول ساعد يجول في فركة انما أتلم يودي الربار يجيب فيك كمعبور كده انت خلق ولما تذهل عن السوق اذا عشتلك يقول لك حتى لا ترى عورته فيش عافي عنده عور انت مستعبخ وكله هوس بتاع صوفية وسانتهم على ذلك مجموعة الاخوان المسلمين انت باهم كلامه الهوس ده كله رأسه الصوفية وبعمل الاخوان المسلمون ولا بد ان تكتيب عزيب هذين الطيبتين نصدرسة وبالبلاوي في الدنيا وان ما ارفع على كل حال اقلوا ولا الحقيقه طبعا معروفه قديمه جاء الشرع بايقائها في مقام التشجيع اللي هي السمايه العرب من بدري كانوا بيعملوا العمليه دي وجاء الاسلام برضه وجعل هذه مساله يعني من السنن من, من السنن بل قد يقول بعضهم من الواجبات وما نود ان نفصل فيها لكن اصلا هي موجوده مساله العقيقه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 والسلف كانوا على أدب يتقدروا أطلقوا سلف الأمة كانوا مدعببين جدا بخلاص فعالي اللي بتعني الله ده اختبر كل كتب الشيخ فالختام بنجد المرأة بعضهم من يقول واجب وبعضهم من, وبعض من يقوشه باندوب بس خراسة المرأة بيجوا صعالي جدا يقول لك ليه ده فيه ضرر للبرأة وفيه إيهانة لكرامتها واكتعوا منها ليه فعالي يجلي انا جريتك يجري الحكايات والله صعالي بالشولة الإخوة المسلمين والعلمانيين كاروري جاء منه مصور كده في المكتب يعني الوقت مهم جدا وكان يبحث قال للكاتب ويبحثوا كتب كثيرة كتب كثيرة بتاعتي ما بقى محاية ويتخلت لذيقة في الكتب كان الكتب وقضيها معلومة تعليها إن شاء الله من, من, من صدر واحد شنو ربان يجيناك هالجان قال في الكتب دي الشهيد للكاروري يقول الختان المرأة تره وما يجوز أعرف كيف الكاروري؟ شوف لي مظاهرة يقودة ولا شوف لي بلاغة ها ما معلم والله ودرت ومن مكسب البلد دي شوف الناس شو خلق شوف تجيب عسى اخوان مسلمين جل الناس شو <تصفيق> اللهي حيث صباح علنت اي بلد أشياء ما تجد اشأة من هؤلاء الناس بعد اركلم عنهم لكن تمام الحاصل المنظر باب التنسل لكن الداوه يكون في سائد حوه ومع التالي بتاعوه الحبيل دول جماعه القوارصيه اللي جابوا لهم ومن يخرج عنها ظرا قلع عريق الاسلام من الرقي وجبتها اتضاعتها وضايعتها وليس هنالك من يفرض القران والسنه فضلا البنه وكلام كثير حوالين كلام كثير البويه انت عارف انه في كتاب بتاع عباره ده خلاف مع الحمله التي يعني هي المعلنه على مثلا كتاب رؤسه يقول لك بضرر مات و هو بضرر ومتكلم... قالوا ما بضرر و لو هم اتكلم عن الختاة و كانوا بالنسبة للرجل او بضرر قالوا الضرر حاصل الكون اللي بتعوينك خطة دي بضرر كان بغلج البلج بفك ولا بدون بني يومين يوجد في ضرر لكن المسألة بتاع المواجنات كما قال شيخ الاثلاث اما بالنسبة لها و دا اللي فيها اللولا فالمسألة قال لك اطلب لها ضرر لكن على الحكمه في في في هدف ائتمائها انها تعارضت مصلحه دينيه مع نفسها بشنو دنيويه بس فرجحت المصلحه الدينيه على تقديم الشعور فضل لها وصدد لذريعه الوقوع شنو في الفاحشه لكل قضيه يعني المسائل هاي فيها ضرر ما بقول لك ما ضرر شرع عمله بالغ او شرع ذات ذاته لا ضرر ولا ضرار لكن مع ذلك لكي يمسع التمظاهرات يعني والمظاهرات حتى انك تسيميه ولا مزعرات في مسائل ليس قاصر على على رسائل الكتاب حتى لما يتكلم مع الصياد يعني حتى يتكلم على الكتاب ودي كلها خرافه خرافه على المعيون وصدقه جماعات الاغوا المسلمين ومشاعرهم في المستشفى مات عم شي قاتل وانظروا له وزي ما قال كتب عليكم القطار هو قرن لكم عشان تنتبهوا جوا وحير لكم الى اخر الايه وبسات الصيام هلاك اصلا برضه فيه في بعد المحصل تعال يعني مصلحه دنيويه يعني مع مساله داتزه وبعد شهر الفطر يعني عشان برضه عشان برضه ما تعطل الشغل الداك رخصه بتاع اللي بقول سودان شغال هبتاه على التالي بنزل غالي ممكن تذكر فعده من ايام وفر عشان عشان عشان تار بين دين دين سامح يعني ودين بتاع يوسف على كل عام وانا اقف كثيرا هنا تقريبا يعني اردنا ان نقرر مساله الختان وانها موجوده سواء بالنسبه للرجال والنساء ومصاهره العقيقه قالوا اضع من ماتا كما كان العرب يفعلون فصوره الطعام للعقيقه او او الختان مختلف فيه فمع مع جوازه ومع مساله التفاضل فعلى كل حال تبقى الافضل يقسم يعني سمايا الراجع عند العلماء ما تقسيمها من التناديلان عاسو ختال ذا الله الراجع قد يحضر الله وكذلك الختال يعني برضو اذا كان لابد فالأولى انه تقسم كنوع من الصدقات بدل ان, أن يدعى اليها بخلاف العرص طبعا فالأولى فيه والسنة فيه الدعوة الأفض به والسنة فيه نوم الدعوة لي يعني الطعام طيب بيقول وكانت حضرتهم ام ايمن بركه الحبشيه بولات والده عبد الله وقد بقيت حتى اسلمت وهاجرت وتوفيت بعد ما بعتن ب 5 اشهر او ب 6 اشهر وايمن اللي يا بركه الحبشيه موضوع الرق ده الاسلام جلقوا قال ما اختاروا الاسلام خلافا للعلمانين الذين شلون حصلوا على الاسلام والرق ما الرق ودمادين والاسلام ما جاء اصلا جاء ما جاء من الرق الاسلام الرقة كان موجودة حتى من قبل العرب في حموم كثيرة كان موجودا فجاء الاسلام وقنم هذا الرق وجعل له ضواب الخلاف ما با كان يبارسه الناس من القوي يأكل الضعيف فهمته ويقر قرروا على طريق الدين يعني الدين وبعدها فتح الباب اللي مثل افتقر ابي قاسم وكذا يعني فعلى كل حال بركه الحشيشيه اللي هم أيمن هي هو ايمن العجائريه يعني مولاه والده امته والده عبد الله والد النبي صلى الله وكان مثلا يزورها كثيرا وكان يحبها وكان صحابته من بعدنا بعد صلى الله عليه وسلم يحبونه نحبنا بعد صلى الله عليه وسلم والذي حتى اخرج لي ما مسلم بأن... ان ان ابو بكر الصديق قال لعمر هيا بنا الى ام ايمن نزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها فغايره مراته جعلت تبكي فقال لها اتبكينها الرسول الله قالوا واثلا اوما تعلم بما ما عد الله لرسولي قال والله اني لا افكي ل... انا رسول ما ما ات الله رسول ولكني ابكي لانقطاع الوحي من السماء فايجتهم على البكاء وجعلوه قيانه بعض ف... والحديث طبعا وريك انه الصحابه كيف كانوا ب... يعني يعزوا من عدوا ولا بعث لهم ويحبون ولذا يمثل يعني في حد ذاته محبه لنبينا صلى الله عليه وسلم ان من يحب لنبينا صلى الله عليه وسلم انت تحب مثل محبه الصحابه لفائنا ولحبهم فبحب قدى حبه قد الى اخره الحديث وهي اطلعت واجهت وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسه اشهر وسته اشهر انتقل المصنف علي رحمه الله ليس على الاخرى وهي مساه الرباع هو بساله الرباع قال وعون البر اربعه صلى الله عليه وسلم بعد امه طبعا امه كان رباعته لكن واسو بعد امه ثويبه مولات ابي لهب بن لن ابن الله يقال له مسعود وقال قد ارنعت قبله صلى الله عليه وسلم حمزه ابن ابن عبد المطلب وبعده أبو سلامة ابن عبد الأسد